إن الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم, ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو طرحوه أرضي يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب, وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة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 قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون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 وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لنا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون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 ونفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 ولقد همت به وهم بها لولا ارواء برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والفيا وألف سيدنا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت, فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كان قَمِيصُهُ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميص قد من دبر قال قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن, وأعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقل لحاش لله, لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم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 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات له حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم, وهم بالآخرة هم كافرون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 يا صاحبي استجن ارباب متفرقون خير ام الله ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها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 فانساو الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خمر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمّة أنا أُنَبِّئُكُم بتأويله أنا أُنَبِّئُكُم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بقرات سمان يَأْقُولُهُن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات, وسبع سنبلات خضر وأقر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه, فما حصدتم فذروه في سنبله إلا, إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا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 فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل لحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته, أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رحيم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 لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وانا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين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 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا, وادخلوا من أبواب متفرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا, إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها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 فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أَيَّتُهَا أن العير إِنَّكُمْ لسارقون قالوا وَأَقْبَلُوا عليهم ماذا تفقدون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 ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أقاه في دين الملك إلا, إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء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 والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن انا اباكم قد اخذ عليكم قد أخذ عليكم موثق من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي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 عسى الله ان ياتيني بهم جميعا ان هو العليم الحكيم وتولى عنه وتولى عنهم وقال يا اسفاه وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله الله تذكر يوسف يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُبَ الثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بني يَذْهَبُونَ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ وليأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا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 قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من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 يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولن ما فصلت العير؟ قال أبوهم إني. قال أبوهم إني لا أجدر ريح يوسف فلو أن تفندون. قالوا تَعْلَمُ كان في ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فرتد بصيرا قال الم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون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 فَلَمَّا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وَقَالَ دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا لَهُ سجدا وقال يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم, وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم, أو تأتيهم الساعة بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني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 جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن